إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وارضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون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 كذلك ضيّن للمُسْرِفين ما كانوا يعملون ولقد أهلَكنا القرون من طبركم لم ما طلّم وجاأتهم رسولهم بالبينات وجاأتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.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 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَضْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْنٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُمُونَ مَا تَأَنْكُرُونَ والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا قمتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاؤهم الموج من كل مكان وظنوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِمَا دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاؤُهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ إنما بغيكم على أنفسكم متى الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.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 وَيَوْمَ نَحْشُوُنَّ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْ تُمْ وَشُرَكَاءُهُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا قُمْتُمْ إِلَيَّ نَتَعْبُدُونَ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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أمي يملك السمع والبصر وامي يخرج الحي من الميت وامي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وامي يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون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 قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنات فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَالَ يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّئنك فإلينا مرجعهم ثم الله ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصّت وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرّوا ولا نفع ضرّوا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل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 ثمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّقُ عذابَ الخُلدِ هَلْ تُجْزَونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَ كَأَحْقُّهُ قُلْ إِيَوَرَبِّ إِنَّهُ الْحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ نَفْتَدَتْ بِهِ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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شحن وما تدلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني نو ما في السماوات وما في الأرض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 وَتُنْعَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ طَالَ لِقَوْمِهِ أَقَوْمٌ إِنْ كَانَ كَمُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامٍ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَرَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قلوا إلينا ولا تضرون فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فجعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن هناك إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 وَمَن ظَلَّ فإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ